وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلاَ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأَوْلَى إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ 117. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 118. وترشمت إذا طلعت تزاغوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه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 وَنَقَلِبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَنّهُم بَاسِقٌ ذِرَاعَهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِم لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا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 قالوا ربكم أعلموا بما نبسطن فبعثوا أحدكم لوقيكم هذه إلى المدينة فاليوم فاليوم أيها أذكى طعاما فليأكل برزق 111. يتلقف ولا يشعرن بكم أحدا 112. إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا